فَمَ كَ مَ جَوابَ قَوْمِجِ إِلَّ أَنْ قَالُوا أَنْخُرِجُ وَأَلَ لُطِ مِنْ قَرُ يَسِكُمْ إِهُم أُنَاسَُتَ فَهَول فَأَن إلا امرأته قدرناها من الغابين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر منذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أه الله خير أم ما يشركون أمن أم خلق السماوات والأرض وأنزل قَذَا تَبَهْجَ فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ قَذَا تَبَهْجَتْ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تَنبُتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَعَ ٱللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ مَن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۖۚ أٰنِئِ لَهُمْ مَعَ اللّٰهِ ۖ لَا يَعْلَمُ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 ومن يهديكم في ظلمات البل والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما